قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله تعالى عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله تعالى عنه الطواغيط كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد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 حد الساحر ضربه بالسيف ضربه ر وفي ا التلمذي وقال الصحيح ه أنه م و و ق و ف صحيح البخاري عن ب ج ا ل ة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أ ن اقتلوا كل ساحر و س ا ح ر ة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن ح ف ص ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع أ ن ه ا أ م ر ت بقتل ج ا ر ي ة لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أ ح م د رحمه الله عن ث ل ا ث ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه واله آ ل وسلم ه بسم ل الرحمن الرحيم الحمد العالمين لله رب وسلم ا ل ا على وعلى أجمعين عن الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ بالحديث عن إكمال الدرس شرف البارحة نبينا سنبدأ وصحبه محمد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 ما أ ص ا ب ه ا من الكوارث و أ ن هناك فتى ع ظ ي م ة و أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم س أ ل ربه تبارك و تعالى أ ن لا يهلك هذه ا ل أ م ة ب س ن ة ب ع ا م ه و أ ن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أ ن ف س ه م فيستبيح بيضتهم و رسول الله صلى الله عليه و سلم أ خ ب ر أ ن الله استجاب له ذلك وهو أ ن ه لن يهلك هذه ا ل أ م ة ب ا ل ق ح ط و ا ل ج ذ ب على الدنيا كلها حتى يهلكون جميعا وكذلك استجاب له على أ ن ه لا يسلط ا ل أ ع د ا ء حتى ي س ت أ ص ل ا ل م س ل م ي ن من جميع البلاد ولكن ا ل د ع و ة ا ل ث ا ل ث ة وهي أ ن ه لا يجعل ب أ س ه م بينهم هذه لم تجب لرسول صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا ي ع ل ا ل ب أ س بين المسلمين بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وقد أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا وقع ا ل س ي خ في هذه ا ل أ م ة فلن يرفع إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وما أ خ ب ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع كما أ خ ب ر ل أ ن ه لا ينطق عن الهوى و إ ن م ا هو وحي يوحى وهو تكلم بما أ خ ب ر ه الله عز وجل به أ ن ه سيكون ثم ذكر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن هذه ا ل أ م ة ستفترك على فرق شتى كل ف ر ق ة ت أ ت ي لها بمنهج و د ع و ة و ت س ر ك ذلك المسلك فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ف ت ر ك ت اليهود على احدى وسبعين ف ر ق ة و ا ف ت ر ك ت النصارى على ثلاثين وسبعين ف ر ق ة وستفترق هذه ا ل أ م ة على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة و ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لحرصهم على العلم فحينما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يكن واضحا لهم يستفسرون عنه وهذا مما يدل على فقههم وحرصهم على العلم وهو أ ي ض ا مما وفقهم الله عز وجل له حتى يكون الجواب الذي يسمعونه تشريعا ل ل أ م ة كلها إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة فحينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ن هذه ا ل أ م ة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير و س أ ل ه ا ل ص ح ا ب ة حينما تحدث عن الغدر وهل هذا ا ل أ م ر الذي نحن فيه شيء قد انتهى و أ ن ج م ا ع ة سيذهبون للنار واخرون سيذهبون ل ل ج ن ة أ و أ ن العمل م س ت أ يبدأ ن يعني ف ا ل إ ن س ا ن من جديد ويعمل جديد إ ن أ ر ا د من أ ه ل ا ل ج ن ة يعمل بهذا العمل و إ ن أ ر ا د الا يكون كذلك ترك ذلك العمل فقال الرسول عليه الصلاه و السلام بل الامر قد انقضى لان الله عز و جل حكم بقضائه الكون القدر و لحكمته البالغه ان جماعه سيكوننا في النار و اخرى ستكون في الجنه و لهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له لانه أ ن ن ه م ح ي يسألوا الأمور العمل ففيما مادم ا ت ت ماذا م ن ع لا الجواب الله صلى الله برسول صلى ل ع يعلم ه وسلم قال ا م و ا فكل ل احد خلق له لأنه لا يعلم أ من الناس أ ن ه من أ ه ل ا ل ج ن ة أ و من أ ه ل النار هذا أ م ر مخفي لا يعلمه أ ح د لا يعلمه إ ل ا الله عز وجل وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود بن الله أ ن النطفه حينما تكون في الرحم و ت م ك ث مائه وعشرين ل ي ل ة يزل ن الملك ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله شقي أ و سعيد يعني كل واحد منا من هذا العالم جميعا حينما يكون النطفه في بطن أ م ه ويبلغ هذه ا ل م ر ح ل ة من الملك التخليق يأتي الملك الذي ي ن ف ق فيه الروح ويؤمر بكتبه هذه الكلمات بالرزق ف ا ل إ ن س ا ن مهما عمل في هذه الدنيا ومهما أ ر ا د أ ن ينهب أ و يسرق أ و يعمل لن يناله ولن يصل إ ل ا على ما كتب له المكتوب له الذي س ي أ ت ي لكن ليس معنى أ ن ه يجلس لا يعمل ويقول ر ز ق س ي أ ت ي ن ي لا بد من ا ل ع م ل رزقه و أ ج ل ه و ا ل أ ج ل محدود والله أ خ ب ر في كتابه عن كل نفس إ ذ ا جاء ا ل أ ج ل لا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون فليس معنى ذلك ا ل إ ق د ا م في الجهاد في سبيل الله أ ن ه دليل على الموت وليس ا ل إ ح ي ا م أ ن ه ذلك دليل على ا ل ع ا ف ي ة وطول العمر لا ا ل أ م ر محدد ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة قال قولته المشهوره ة لا نمت أعن الجبناء الذين ل يخافون في سبيل الله خوفا من الموت لا نمت أعن ج ا د في ي س ب لا ل ل ه خوفا م نامت ل و ل اعين نمت أ الجبناء فهذا جسمي ليس فيه موضع أ ص ب ع إ ل ا فيما إ ضرب بسيف أ و طعن بربح ومع ذلك أ ن ا اموت ا ل آ ن على السرير كما يموت البعير إ ذ ا ا ل إ ي م ا ن بالقدر في ا ل إ س ل ا م ا ل م ض ل و ب منه العمل والاجتهاد لا معنى أ ن ك تؤمن بالقدر فتجلس ما تشتغل تشتغل إ ذ ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما س أ ل ه ا ل ص ح ا ب ة وفيما العمل ق د اعملوا فكل الميسر لما ق ل ق له الشاهد من هذا أ ن ا ل ص ح ا ب ة حينما يسمعون شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نوع من ا ل إ ب ه ا م و ا ل إ ش ك ا ل عليهم ي س أ ل و ن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم حينما ذكر أ ن هذه ا ل أ م ة ستفترك على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا واحده س أ ل و ا عن هذه ا ل و ا ح د ة ما صفتها وما هي أ ع م ا ل ه ا وذلك من أ ج ل أ ن يتمسكوا بما يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام فقال هذه ا ل ط ا ئ ف ة هذه الفرقه من ا ل ث ل ا ث ة والسبعين هي كل من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي يعني كل ج م ا ع ة تعمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فهذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ا ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة ولهذا قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الطويل الذي سيحدث ما يحدث ونحن في ذاك الوقت الذي أ خ ب ر عنه ر س و ل عليه الصلاه والسلام ل أ ن ن ا كما ذكرنا لا نسمع ولا نرى في كل ل ح ظ ة من النهار و الليل إ ل ا القتل و الموت و التدمير في العالم كله و هذا آ خ ر الزمان الذي أ خ ب ر به رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ن ه قال في اخر الزمان س ي ك س ر الهرج ثم فسر الهرج بينه القتل ف أ ن ت م لا تسمعون إ ل ا ذلك في كل وقت و حين فرسول الله صلى الله عليه و سلم أ خ ب ر ب أ ن هذه ا ل ط ا ئ ف ة هي التي تكون على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ص ح ا ب ه و د ن ا نتعرف ماذا كان عليها الرسول و أ ص ح ا ب ه في ا ل ع ق ي د ة في ا ل ع ب ا د ة في المعاملات في ا ل أ خ ل ا ق في حسن الجوار في ا ل أ ع م ا ل مع الناس ا ل م ع ا م ل ة مع الجيران مع ا ل أ ه ل مع ا ل أ ع د ا ء كيف كان الرسول صلى الله عليه و سلم يتعامل مع أ و ل ئ ك جميعا ف إ ذ ا رجعنا إ ل ى س ن ة ر س و ل الله صلى الله عليه و سلم وجدنا فيها كل ذلك فنجد في ا ل ع ق ي د ة أ ن ه م تركوا جميع انواع الشرك بالله عز و جل فلا يدعون غير الله و لا يستغيثون بغيره و لا يذبحون لغير الله إ ذ ن في ا ل ع ق ي د ة كانوا على ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ا ف ي ة ا ل س ل ي م ة بعدما كانوا في ا ل ج ا ه ل ي ة يدعون تلك ا ل آ ل ه الكثيره يشركون بالله عز وجل وكما سبق أ ن الرسول حينما فتح م ك ة وجد على ا ل ك ع ب ة ثلاثمائه وستين صنما تلك ا ل أ ش ي ا ء كلها ذهبت و أ ص ب ح و ا الناس جميعا يتعلقون بالله عز وجل ويتوجهون إ ل ي ه بعباداتهم و بجميع أ ع م ا ل ه م لا يرجون إ ل ا الله ولا يخافون إ ل ا الله إ ذ ن ما كان عليه ر س و ل و اصحابه في ا ل ع ق ي د ة هو ما سمعنا في ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة أ ن و ا ع ه ا ك ث ي ر ة الدعاء ع ب ا د ة و الخوف ع ب ا د ة و الرجاء ع ب ا د ة و ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة و الحج ع ب ا د ة هذه كلها ع ب ا د ة و الله قال لرسول ه صلى الله عليه و سلم قل إ ن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت هذا ما أ م ر به ر س و ل صلى الله عليه وسلم وهو ما طبقه وطبقه أ ص ح ا ب ه ا ل ص ل ا ة لله الذبح لله المحيا والممات لله يعني محياه في هذه الدنيا كلها لا يعمل إ ل ا الطاعات لا يعمل إ ل ا ما يرضي الله عز وجل وكذلك يتجنب كل ما نهى الله عنه أ و نهى عنه ر س و ل صلى الله عليه وسلم وكذلك كان أ ص ح ا ب ه إ ذ ن ا ل ع ب ا د ة لم ي ح د ث فيها شيئا من عند أ ن ف س ه م ل أ ن هذا لا يجوز الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين وكل مسلم يريد ثوابا من الله عز وجل على عمل يعمله على ط ا ع ة يقدمها على ع ب ا د ة يتقرب بها ل ل ه عز وجل إ ذ ا لم تكن مما جاء به الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م لم إذا كتاب الله وفي سنة الله رسول صلى عليه ل تكن سنة في وفي و س فهذا العمل غير مقبول من صاحبه و إ ن أ ت ع ب نفسه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد كل واحد يعمل عملا يريد عليه الثواب لله عز و جل إ ذ ا لم ي أ م ر به رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يوجد في كتاب الله عز و جل وهو مردود و لماذا يكون كذلك ل أ ن الدين كامل و ر س و ل بلغ البلاغ المبين ما على ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن يرجع إ ل ى كتاب ربه و إ ل ى س ن ة نبيه صلى الله عليه و سلم و إ ل ى س ن ة الخلفاء الراشدين فيجد ذلك كله موجودا لو نظرنا للذكر نعطي أ م ث ل ة الذكر الله عز و جل أ ث ن ى على الذاكرين ووعدهم ب ا ل أ ج ر و ا ل م غ ف ر ة فهذا الذكر لم يقيده رب العالمين و لا رسول صلى الله عليه و سلم أ ن ه لا يكون إ ل ا مع شخص معين تذهب وتذكر الله معه بل وردت ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة الذين يذكرون الله قياما وقعودا و على جنوبهم إ ذ ن تذكر الله في كل أ ح و ا ل ك والرسول حينما س أ ل ه السائل و طلب منه ان يوصيه قال لا يزال ل س أ ل ك رطبا من ذكر الله إذن الذكر ما هو مشروط ب أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتحصل على أ ج ر ولا على ذكر إ ل ا مع شيخ معين يذهب إ ل ي ه في وقت محدد ل أ د ا ء هذه ا ل و ظ ي ف ة التي تسمى إ م ا بعد الظهر أ و ما بعد ا ل ع ص ر أ و في المغرب أ و الفجر لا هذا الدين يسر وهذه الحنيفيه ا ل س م ح ة التي بعث بها ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله في الدين من حرج لو حدد على أ ن الذكر لا يكون لله عز و جل إ ل ا مع الشخص الفلاني و ا ا ا ل ل ل ش خ ص ف ن يحدد ي تلك ا ل و ظ ي ف ة في الوقت الفلاني ما كل الناس يتمكنون أ ن يذهبوا إ ل ى ذلك الرجل حتى يذكر الله عز و جل لكن دين الله ليس فيه ذلك دين الله ليس فيه حرج بل ميسر لجميع الناس الذين يذكرون الله قياما وانظر لحالك أ ي ه ا المسلم انت اما أ ن تكون قائما و إ م ا أ ن تكون جالسا و إ م ا أ ن تكون ماشيا أ و مضطجعا ما في أ ك ث ر من هذا فالله عز وجل أ ب ا ح لك ذكره في هذه ا ل أ و ق ا ت جميعا الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و أ خ ب ر ر س و ل صلى الله عليه وسلم أ ن في الذكر ا ل أ ج ر العظيم سبحان الله والحمد لله لا إ ل ه إ ل ا الله والله اكبر ل ل ه أ هذا من الذكر العظيم الذي بينه ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه أي اجد أ ح د ك م أ ن يكسب في اليوم أ ل ف ح س ن ة أ ل ف حسنة ف ا ل ص ح ا ب ة استغربوا مثل ذلك ل أ ن هذا شيء كثير كيف ا ل إ ن س ا ن يكسب في اليوم أ ل ف ح س ن ة فقال الرسول عليه الصلاه والسلام يسبح مائه ت س ب ي ح ة و ا ل ت س ب ي ح ة ب ح س ن ة و ا ل ح س ن ة بعشر امثالها إ ذ ن هذه ا ل م ئ ة ب أ ل ف هذه التسبيحات ممكن في خمس دقائق في عشر دقائق ت أ ت ي بها ت أ ت ي بها وانت جالس ت أ ت ي بها وانت ماشي ت أ ت ي بها وانت قائم إ ذ ن هذا الدين ميسر لجميع البشر جميعا ل ل أ غ ن ي ا ء و ل ل ف ق ر ا ء ل ل أ ق و ي ا ء وللضعفاء للرجال وللنساء إ ذ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا على هذا المنهج يعني في ذكر الله عز وجل كانوا بهذه الصورة بهذه في ا ل ع ب ا د ة كانوا بهذه ا ل ص و ر ة ا ل ص ل ا ة الصوم الواجب ص م ل و ا الذي هو ركب اركان الاسلام صوم رمضان و ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة ا ل و ا ج ب ة هي خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ولكن من المطلوب من المسلم أن يستزيد من يستزيد ه ذ ان الخير أ يستزيد من هذا الخير ما دام في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ف ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن الصوم أ ن من صام ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر وذكرت أ ن ه ا الايام البيض ثلاثة واربعة وخمسة عشر عشر عشر كان كمصام الدهر كيف يكون كذلك هذه كل يوم ب ح س ن أ و الحسن بعشر أ م ث ا ل ه ا فالثلاثة الأشهر رمضان ثم يأتي بكم تكون ويتبعه بشتم شوال فكانما صام الدهر وهذا من ا ل أ م و ر ا ل م ي س ر ة ص ل ا ة الليل اللي هي النوافل ل ل ي هي ا رسول وسلم صلى الله عليه قالت د غفر ل ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام تأخر ذنبه ل ل ي ح ى تورمت قدمه قام ا له ل ل ي حتى تورمت م ق د قالت له عائشه ة رد ا ل ل عنها وغيرها لماذا تصنع ذلك وقد ر ف ر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فقال الرسول عليه الصلاه و السلام قال فلا أ ح ب أ ن أ ك و ن عبدا شكورا يعني ما دام ان الله غفر لي ذنوبي ما تقدم و ما ت أ خ ر ف أ ن ا أ ش ك ر ه على هذا إ ذ ا كيف كان شكره يعني بلسانه فقط باللسان شكر و لكن كان بالعمل أ ي ض ا و لهذا الله عز و جل يقول و ل ئ شكرتم ل أ ز ي د ن ك م إ ن س ا ن عنده مال وسع الله عليه مطلوب منه أ ن ينفق من هذا المال ما يكفي يقول الحمد لله رب يرزقني هذا طيب هذا لكن شكر هذه النعمه ة أن تنفق ن م ان شكرا هذه ل ع م ة أن ت ن ف ق منها شكرا لله عز وجل كذلك ا ل ص ح ة التي أ ع ط ا ك الله عز وجل ما تقول الحمد لله أ ن ا قوي هذا طيب كما قلنا الحمد لله أ ن ت قوي لكن هذه ا ل ق و ة التي أ ع ط ا ك الله عز وجل لا بد أ ن تزكيها وهو أ ن تساعد الضعفاء المساكين هذه ا ل أ ع م ا ل كلها موجودة عند الصحابه دول الله عليهم معنى هذا على أ ن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و هي م ع ا م ل ة الجيران م ع ا م ل ة ا ل أ ه ل م ع ا م ل ة ا ل أ و ل ا د العلاقات ا ل د و ل ي ة بين ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة و الدول ا ل أ خ ر ى ا ل م ج ا و ر ة هذه كلها موجودة عند ا ل ط ا ئ ف ة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه ولهذا قال الطائفه الناجيه ا ل م ن ص و ر ة من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي إ ذ ن من كان على مثل ما عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه في ا ل ع ق ي د ة في ا ل ع ب ا د ة في ا ل أ خ ل ا ق في المعاملات في جميع التشريعات ا ل إ س ل ا م ي ة كل ما جاء في كتاب الله وفي س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم من حقوق للنفس ل أ ن للنفس حق على صاحبها فلا يهلكها بل لا يكلفها إ ل ا ما تطيق و ل أ ه ل ه عليه حق كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ولزوره عليه حق اي الذين يزورونهم يعني من زاروك في بيتك فلهم عليك حق أ ن تكرمهم و أ ن تستقبلهم و أ ن تقدم لهم الطعام والاثر والشراب ل أ ن ه حينما أ ر ا د عبد الله بن ع م ر بن العاص ان يصوم الدهر, يصوم الدهر يقوم الليل ويصوم النهار فقال ه ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن لنفسك عليك حقا ل أ ن ك إ ذ ا عملت هذا العمل أ ت ع ب ت نفسك و ل ف س ك عليك حقا و ل أ ه ل ك عليك حقا أ ي لزوجته ومن هم تحت يده لا بد أ ن ن ج ل س معهم و يتحدث معهم و ي ظ ر في مشاكلهم و ل أ ه ل ك عليك حقا ثم قال و لزورك عليك حقا أ ي الذين يزورونك معناه إ ذ ا زاروك وانت صائم كلما ج ا ء و ا ن ت صائم ماذا تقدم لهم صائم دائما إ ذ ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال له تصوم من الشهر ث ل ا ث ة أ ي ا م وحينما طلب أ ك ث ر ا ت ف ق ه ا يا آ خ ر ا ل أ م ر على أن ي ص و م ي و م و ي ف ط ر يوم فشاهد ا ل على أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جميع أ ع م ا ل ه م متمسكون بجميع ما جاء في كتاب الله و س ن ة رسول ه صلى الله عليه وسلم ليس معنا أ ن ه م على جانب واحد فقط ويتركون ب غ ي ة الجوانب ولهذا نجدد الفرق هذه التي ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام تقول أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة هذه ج م ا ع ة السلف لا يعملون لشيء واحد وهو باب التوحيد أ ي ض ا في باب ا ل أ س م ا ء والصفات أ م ا ا ل ب ق ي ة ما في هذا كلام غلط وهذا اعتدا ء وهذا كذب وهذا افتراء لا يجوز له م أ ن يقول و ا ذلك ل أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعهم ب إ ح س ا ن يقوم بجميع شرائع ا ل إ س ل ا م كامله ك ل جميع الشرائع ا ل إ س ل ا م ي ة يقومون بها ك ا م ل ة كما في كتاب الله وسنه ة ر س و ل صلى الرسول ل عليه وسلم إذن هذه الطائفة الناجية ل ه هذه و م إذن ا ص ة من أراد أن يكون كذلك فليعمل مثل ما عمل أن يكون أراد ر كذلك ه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتجدون كثير من الطواف تدعي هذه الدعوة ولكن يسبون ويكفرونهم يدعون المنصورة أنهم الصحابة حتى لا هذا التطبيق العملي بل حتى الذين يسبون يدعون أنهم الطائفة الناجية يتطبيق بل هذه تدعي من كثير الرسول يقول من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي تجد بعض الفرق ا ل م خ ذ و ل ة تكفر ا ل ص ح ا ب ة ثم تقول هي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة إ ذ ن الدعاوى تحتاج إ ل ى بينات فمن قال أ ن ه على منهج السلف و أ ن ه من هذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة فعليه أ ن يعمل بما عمله رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمله أ ص ح ا ب ه و لهذا قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في هذا الحديث حينما قال لا نبي بعدي قال ولا تزالوا طائفه من أ م ت ي على الحق م ن ص و ر ة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك وتعالى أ ي إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة إ ذ ا وجدنا ما يحدث بالمسلمين من ا ع ت د ا ء عليهم ومن تكالب الكفار عليهم لا نياس ان نقول خلاص ما دام نحن في هذا الضعف والكفار يعملون هذا العمل خلاص نقف له بل على المسلم أ ن لا ي أ س من ر ح م ة الله و أ ن يعمل و أ ن يجتهد و أ ن يعلم و أ ن يوجه و ا ل ب ق ي ة كلها على الله عز و جل عليك أ ن تعمل الاسباب و الله عز و جل هو الذي يكمل ذلك ل أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر هذه التشريعات التي يستفيد منها المسلم في حياته الدنيا و في ا ل آ خ ر ة ل أ ن الدين كامل الله عز وجل قال و لا تنسى نصيبك من الدنيا أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك و لا تنسى نصيبك من الدنيا ف ا ل إ ن س ا ن يعمل للدنيا و يعمل ل ل آ خ ر ة لكن لا يلعمل ع ه كله للدنيا و يترك ا ل آ خ ر ة ل أ ن ا ل آ خ ر ة هي ا ل م آ ل و هي المرجع و لهذا بين ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما في معنى هذه الحياء الايه قلنا صلاه و نسكي و محيا و ممات الله رب العالمين أ ن الرجل الذي يكتسب المال وينفقه أ ن ه ما من ن ف ق ة ينفقها إ ل ا يؤجر عليها ولو كانت و ا ج ب ة عليه يعني أ ن ت عليك نفقات و ا ج ب ة لزوجتك و ل أ و ل ا د ك ولمن أ ن ت مسؤول عنهم هذا الواجب لو امتنعت عنه وتقدم بك إ ل ى ا ل م ح ك م ة حكم عليك القاضي بدفع تلك ا ل ن ف ق ة ل أ ن ك ملزم بذلك شرعا ولكن إ ذ ا قدمت هذه ا ل ن ف ق ة ب ط ي ب ة نفس أ ن ت تؤجر عليها ولهذا ق ا ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى ا ل ل ق م ة يضعها في امراته يؤجر عليها وذكر حتى ا ل ن ط ف ة يضعها في فرج زوجته يؤجر عليها ولهذا قالوا ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ ي أ ت ي أ ح د ن ا شهوته ويكون له في ذلك أ ج ر قال نعم أ ر أ ي ت م إ ذ ا وضعها في حرام أ ل ي س عليه ودر قال كذلك قالوا نعم قال كذلك إ ذ ا وضعها في حلال ل أ ن ه يعف نفسه ويعف زوجته إ ذ ا كل أ ع م ا ل المسلم إ ذ ا قصد بها وجه الله عز وجل فيكون له الثواب عليها ولهذا قال م ع ا د بن جبل الصحابي الجليل الفقيه قال إ ن ي أ ح ت س ب على الله قومتي نومتي كما أ ح ت س ب على الله قومتي يقول أ ن ا أ ح ت س ب على الله أ ن يؤجرني وانا أ ن ئ م أ نائم ن ا يكتبني في هذا النوم. كما أني أحتسب عليه أن يؤجرني وأنا قائم أصلي في الليل يعني نائم ويؤجر فبين كيف كما ذلك احتسب النوم أن وأنا نائم الأجر هذا قائم العلم أ خ ب ر على أ ن ه ينام ليتقوى به ذ ا النوم على طاعه ة ا ل ل ه ذ الله ا ن ينامه و م ي ت ق و ى ب على طاعة الله ولذلك يؤجر عليه إ ذ ن كل عمل يعمله المسلم يقصد به وجه الله عز وجل ولو كان في ظاهره للدنيا هذا يثاب عليه إذن النجية الطائفة المنصورة قامت ب ا ل ش ر ي ع ة بجميع أ ن و ا ع ه ا من ا ل ع ق ي د ة إ ل ى آ خ ر شيء يوجد في التشريع ا ل إ س ل ا م ي أ ن ا ذكرت هذا من أ ج ل أ ن نعلم على أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة هي المتمسكه ة بكتاب ا ل ل و بكتاب س رسوله وسلم ن ة وهي صلى الله عليه وسلم وهي العاملة بما جاء في كتاب الله و ب م ا جاء في س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم لا تترك من ذلك شيئاً لا تأخذ بجانب وتترك الجانب الآخر شيئا بجانب تترك تأخذ وتترك من ل أ ن هذه ا ل ش ر ي ع ة ك ا م ل ة والله قال لنبيه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ننتقل سمعنا من هنا يكون بيّن أن آيات الباب الجديد الذي السحر السحر الشرك العلماء على الساحر ما ورد فيه من آيات وأحاديث باب ما جاء في السحر. هنا السحر كيف يكون في أبواب ورد فيه في كيف في سحر وهو قد يستعين بالشياطين والشياطين لا تقدم خ د م ة ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن يطيعها فيشرك بالله عز وجل فالله عز وجل أ خ ب ر في كتابه أ ن تعلم السحر كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ا ج ل على الملكين ببابلى وهاروت وما يعلمان من أ ح د حتى ي ق و ل إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر إ ذ ن تعلم و السحر ا كفر ولهذا جاءت في ا ل أ ح ا د ي ث وعن ا ل ص ح ا ب ة أ ن الساحر احده ضر بالسيف يقتل الله يقول ولقد علموا لمن اشتراهما ه في ا ل آ خ ر ة من خلاق يعني الذين يتعلمون السحر يعلمون أ ن ه لا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ة والخلاق معناه لا نصيب له م في ا ل آ خ ر ة والذي لا نصيب له في ا ل آ خ ر ة معناه أ ن ه كفر إ ذ ن من تعلم السحر يكفر فيجب على المسلم أ ن يتجنب مثل ذلك والسحر ما هو إ ل ا من عمل اليهود وهم الذين بلغوا ا ل ق م ة في السحر وتعلم و السحر ا فهم الذين ادعوا على سليمان أ ن ه كان ساحر سليمان نبيهم نبي والله عز وجل ب ر أ ه من قولهم هذا و إ ن م ا ذلك السحر كان من الشياطين وليس من سليمان وما كفر سليمان و لكن الشياطين ك ف ر يعلمون الناس السحر وقوله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت عمر فسر الجبت ب أ ن ه السحر والطاغوت الشيطان الطاغوت الشيطان العلم ضابر جعل وقد لهذا الطاغوت وهو كلما عبد من دون الله من متبوع أ و مطاع ويشترط في هذا أن يكون ذلك المتبوع ان ل م ت ب و ع أ يكون راضي بتلك ا ل ع ب ا د ة فلو أ ن إ ن س ا ن ا عبد صاحب قبر عبد وليا فهذه ا ل ع ب ا د ة لا تجعل ذلك المعبود طاغوتا و إ ن م ا الشخص هذا هو الذي عمل ذلك العمل إ ل ا إ ذ ا كان راضيا فمن كان راضيا فيكون طاغوت و يدخل في حكم ا ل ط و ا غ ي ت و قال ج ا ب ر ا ل ط و ا غ ي ت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد في العراف حي من حي العرب كاهن وهذا الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب الكاهن أو العراف هو الذي يدعي علم الغيب إنسان تظل عليه كل كاهن الكاهن الكاهن العرب علم علم تظل من إنسان وهذا دابة هو هو أو أ و يسرق منه شيء ف ي أ ت و ن إ ل ى هذا الكاهن ويدعي أ ن ه يعلم الغيب فيخبرهم أ م ا هذه ا ل د ا ب ة ا ل ض ا ئ ع ة توجد في المكان الفلاني التي ضلت و أ م ا السارق الذي سرق عليه فلان ويدعي علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه الا الله, وهو مما اختص الله به عز وجل وقال و الرسول عليه الصلاه والسلام قل لو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أ ف ض ل الخلق و أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء لا يعلم من الغيب شيئا الا ما علمه الله عز و جل كثير من أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء يدعون أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم الغيب وهذا افتراء عليه والله عز و جل أ خ ب ر عنه بهذه ا ل آ ي ة يقول لو كنت أ ع ل م الغيب ل ا س ت ك ر ت من الخير و ما مستني السوء ثم هناك مثالا واقعا يبين للمسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إ ل ا ما علمه الله تذكرون ق ص ة ا ل إ ف ك طلاب العلم يذكرون هذا أ ص ح ا ب ا ل إ ف ك الذين رموا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها بما براها الله به منه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك ا ل غ ز و ة وحدث أ ن خرجت لمكان لقضاء ا ل ح ا ج ة فسقط منها عقد لما رجعت افتقدته فرجعت تبحث عنه والجيش قاموا وكانت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها توضع في هودج ه هودج الذي يحمل من جميع الجهات ويكون على البعير و ا ل ن س ا في ذ ا ك الوقت خ ف ي ف ا ت اللحم ن ح ي ف ة فجاء ا ل أ ر ب ع ة كل واحد جانب أخذ من ه رفع و الهوزج ا وظنا انها فيه ثم شعروا هي لما جاءت وهي ص غ ي ر ة السن ولكنها ع ا ق ل ة وهي من الفقهاء ا ل س ب ع ة كما هو معروف فهي لما وجدت ص ل ت ما و أ ح د الناس شدوا كلهم ذهبوا بقت في هذا المكان ل أ ن ه ا لو ذهبت هنا أ و هنا قد تضل ثم عملت هذا العمل من أ ج ل أ ن الرسول إ ذ ا افتقدها يرجع إ ل ى هذا المكان وفيه صفوان بن م ع ط ل من ا ل ص ح ا ب ة عادته أ ن ه إ ذ ا قام الجيش ي ت أ خ ر حتى يتفقد هل ترك أ ح د نسي شيء وهذا مما يدل على عقله وعلى فطنته فالجيش م ش و ه هو ت أ خ ر هذه ا ل م ر أ ة رجعت ما وجدت العبها م ع ا ت ق ط ت بها ونامت فلما ر أ ى هذا السواد عرف أ ن هذه ا م ر أ ة فكان يسترجع يعني يرفع صوته إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون فلما سمعته انتبهت فعرف على أ ن ه ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تقول أ ن ا خ بعيره ولم يلتفت إ ل ي ه ا أ ب د ا ثم ركبت على البعير ثم انطلق يقود بها ولم يلتفت إ ل ي ه ا ولم يكلمها ولا ب ك ل م ة و ا ح د ة حتى وصلوا إ ل ى الجيش المنافقون خاضوا في هذا الجانب واتهموا صفوان واتهموا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وبقي الوحي شهرا لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ق ص ة وهي لا تعلم بذلك ولكن في ل ي ل ة من الليالي لما خرجت إ ل ى الكنف وكان ا ل ص ح ا ب ة في ذلك الوقت ما فيه الحمامات اللي هي م ع ر و ف ة ع ن ن ا ا ل آ ن يخرجون خارج, خارج البلد خارج البيوت فكانت في طريقها مع ا م ر أ ة فتلك ا ل م ر أ ة عثرت في مرطها في ثوبها فقالت تعيس مسطح فعاش استنكرت قالت هذا ر ج لماذا صحابي ل تدعين ق القول و ل ي ن من هذا القول؟ يعني لماذا عليه بهذا الكلام فقالت أ و ل م ا علمت قالت لا ف أ خ ب ر ت ه ا بالواقع و أ ن ه ممن خاضت هذه ا ل ف ت ن ة فرجعت رضي الله عنها م ر ي ض ة من هذا الحادث وكانت تستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة ب أ ن ه لم يكن يعاملها المعامله ا ل س ا ب ق ة وكان ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع وكلهم لا يقولون إ ل ا خيرا فهي لما بلغ هذا طلبت من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ي أ ذ ن لا ه تذهب إ ل ى أ ب ي ه ا و أ م ه ا الى ابي بكر و أ م ه ام أ ر و ا ن فادل لها والناس يخوضون ل م د ة شهر في هذه ا ل ق ض ي ة فلما كانت عند أ م ه ا أ ص ا ر ت تبكي في الليل و النهار ثم جاءت أ ن ص ا ر ي ة من النساء تساعدها في البكاء معها تبكي معها لهذه ا ل م ص ي ب ة و دائما أ ن ه إ ذ ا جاء الضيق يحدث الفرج هذه س ن ة الله عز و جل إ ذ ا جاء الضيق يحدث الفرج فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إليها الى أ ب ي بكر و إ ل ى أ م ه ا ثم قال يا ع ا ئ ش ة إ ن كنت أ ل م م ت بذنب ف ت و ب إ ل ى الله و الله يتوب على من يتوب إ ل ي ه و إ ن كنت بريئا فالله س ي ب ر ئ ك تقول بدل البكاء نشطت و ذهبت الدموع من عينيها و قالت أ ن ا لو قلت انني ب ر ي ئ ة لم تقبل و ا ذلك مني لم تصدقوني في هذا ثم قالت ليس بيني وبينكم إ ل ا ما قال يوسف أ و أ ب و يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم اتجهت إ ل ى الجدار تبكي في نفس ا ل ل ح ظ ة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه ا ل آ ي ا ت التي تقراونها في س و ر ة النور ث ل ا ث ة عشر آ ي ة فيها ا ل ب ر ا ء لعايشه رضي الله عنها و أ ن ه ا ط ي ب ة و أ ن الطيبين للطيبات فلما أ ف ا ق قال أ ب ش ر ي يا ع ا ئ ش ة بيوم خير لك يعني من مولدك مثلا في ا ل ف ض الحديث ف إ ن الله عز وجل قد ب ر ئ ك ثم تلا ا ل آ ي ا ت قالت أ م ه ا أ م ر و م ا ن قومي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه فقالت لا والله لا أ ق ب ل ه و أ ن ا لي شهر ا ل آ ن لم يبرئني و إ ن م ا ب ر أ ن ي الله عز وجل من فوق س ب ي سماوات ف أ ن ا لا أ ش ك ر إ ل ا الله اسمعوا لهذا الكلام الذي قالته هذه أ م المؤمنين رضي الله عنها الشاهد من هذا أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب ما بقي هذه ا ل ف ت ر ة كلها وهو ي س أ ل ولم يقل القول الفصل في هذه ا ل ق ض ي ة و إ ن م ا بقي هذه ا ل ف ت ر ة كلها حتى جاء الوحي من السماء و أ خ ب ر ه ب أ ن عائشه ة رضي ا ل ل عنها ب ر ي ئ ة والله عز وجل براءه بهذه ل آ ي ا الموجودة ت بهذه ا ل ل التي تتلى إلى قيام الساعة الشاهد تتلى إلى معنا من ه ا ا أن رسول ل ل صلى الايات ل عليه وسلم ه م كان ع ل م ل له الغيب وكثير من الناس ل غ ي يدعي وكثير ب أصحاب فمن ف من كان ا ا ا ر خ وأصحاب يدعون ذلك منهم أن البدع ظنا هذا ذلك منهم الرفع من م ن ز ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام غلط ومخالف لما في كتاب الله ولما في س ل ة رسوله صلى الله عليه وسلم والشاهد على ذلك هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري وهذه ا ل آ ي ا ت التي تتلى في كتاب الله إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة إ ذ ا ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب و إ ن م ا هو رسول أ ك ر م ه الله عز وجل ب ا ل ر س ا ل ة و أ ر س ل ه إ ل ى العالمين جميعا بشيرا ونذيرا و أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ خ ب ر أ ن ه لا يعلم من الغيب إ ل ا ما علمه الله عز و جل و الله ذكر في كتابه أ ن الرسل جميعا لا يعلمون الغيب إ ل ا ما أ و ح ا ه الله عز و جل إ ل ي ه م و اختصهم به عن البشر جميعا هذا الحديث و عبد أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ر س و ل ه صلى الله عليه و سلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ف ع ل و ا يا رسول الله ما ه ل أ ي ض ا ننظر لفقه الصحابه ولحرصهم على العلم الرسول قال اجتنبوا السبع الموبقات هم يدرون ما هي السبع الموبقات ولذلك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه السبع الموبقات اخبرنا بها ما هي فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والشرك بالله لا يغفر الله عز وجل وهو مما يوبق صاحبه ويدخله النار الموبقات يعني المهلكات السبع الموبقات أ ي المهلكات وهذه السبع الكبائر من الكبائر العظام و إ ل ى الكبائر ك ث ي ر ة ليست م ح ص و ر ة في هذه السبع و إ ن م ا الكبائر ك ث ي ر ة لكن هذه أ ك ب ر ه ا أ ك ب ر ه ا الشرك بالله عز وجل فالله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك فلماذا تعبد غيره فهذا أ ع ظ م ذنب عصي الله به عز وجل في ا ل أ ر ض ولهذا فإن الله قال في كتابه إ ن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إ ذ ن الشرك لعظمه فالله عز وجل لا يغفره أ م ا الذنوب التي هي دون الشرك فهي تحت م ش ي ئ ة الله عز وجل إ ن شاء عفا عن صاحبها من اول وهله وان شاء عذبه بقدر ذنبه وماله إ ل ى الجنه اي انه لا يخلد في النار إ ل ا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه ما لا يبطنه في قلبه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك ل ر س و ل والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هم ليسوا كاذبين في قولهم انك رسول الله انت رسول الله ولكنهم لا يقولون ذلك اعتقادا من قلوبهم و إ ن م ا ينطقون به ب أ ل س ن ت ه م ولهذا لما كان المنافقون أ ش د ضررا على المسلمين الله عز وجل جازاهم ب أ ن يكونوا في الدرك ا ل أ س ف ل من النار الكفار في النار لكن المنافقون في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ل أ ن ه م أ ظ ه ر و ا ب أ ل س ن ت ه م ا ل إ س ل ا م و أ ب ط ن و ا الكفر ولهذا يضرون المسلمين أ ك ث ر من الكفار ل أ ن الكافر هو عدوك الظاهر تعرفه أ ن ه كافر لكن هذا معك يشهد أ ن لا إ ل ه الا الله وحمد رسول الله فتقول المسلم مع أنه يبطن الكفر وهم الذين يضرون أولئك المسلم الكفر الذين المسلمين الكفار مع ويعلم أعداؤه على أنه أكثر لأن أنهم يبطن كفرهم ظاهر لأن المسلم أولئك الكفار ويعلم أنهم وأما هذا على أنهم أنه يجتنب صديقه وأنه معه والله عز وجل أخبر ب أ ن هؤلاء المنافقين جزاؤهم أن يكونوا في الدرك ا ل أ س ف ل من النار إ ذ ن السبع ا ل م ب ق ا ت الشرك ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حتى في آ خ ر ل ح ظ ة من حياته وهذا وسلم ودنياها نصحه صلى الله عليه لأمته على نصحه لهذه الأمة أنه حذرها يذرها دينها الأمة مما دليل دليل على صلى على في ما ترك شيئا يستفيد منه المسلم في حياته الدنيا إ ل ا دله عليه ولا شيئا يضره في آ خ ر ت ه إ ل ا حذره منه ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا من كمال نصحي اجتنبوا السبع الموبقات ك ل م ه اجتنبوا اكثر نهيا من ك ل م ة اتركوا اتركوا خ ف ي ف ة مع أ ن ه المطلوب أ ن ك تترك لكن اجتنبوا بمعنى اجعل ا ل م و ب ق ت هذه في جانب و أ ن ت في جانب ما تقربها مره اجتنبوها والاجتناب م ع ن ى أ ن هذا الشيء الذي تخافه تكون منه في جانب هو بعيد عنك فلا تقرب منه اجتنبوا ل س ب ع ا ل م ب ق ا ت ا ل م ب ق ا ت التي توبق من ارتكبها وتدخله النار الشرك بالله ثم قال والسحر ا فقرن ا السحر بالشرك ل أ ن ه كما قلنا أ ن السحر قد يستعمل ب ط ر ي ق الشرك أ ي ض ا وهو أ ن الجن والشياطين التي تساعد الساحر على عمل ذلك السحر لا تساعده إ ل ا إ ذ ا أ ش ر ك بالله وقدم لها شيئا وتنازل عن دينه فهي تعلمه وتقدم له ذلك إ ذ ن ففيه نوع من الشرك وقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ما هي النفس المحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ح ج ة الوداع ويعلم ه و الناس ويبيلهم شرائع ا ل إ س ل ا م إ ن دماءكم و أ ع ر ا ض ك م و أ م و ا ل ك م حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم يرفع يديه الى السماء ويقول هل بلغت هل بلغت فيقول نعم فهذا جزاؤك كذلك ا ل أ ن ف س ا ل م ع ص و م ة إ ض ا ف ة إ ل ى النفس ا ل م ؤ م ن ة المعاهد ل أ ن من أ ع ط ي عهدا فيجب الوفاء به ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة وكذلك الذمي الذي أ ع ط ي ن ا ه الذمه لا يجوز قتله وكذلك ا ل م س ت أ م ن و إ ن أ ح د المشركين استجارك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م ع م ن ه يعني لا تقتل حتى تبلغه م ع م ن ه هذه تعاليم ا ل إ س ل ا م وهذه س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م يبين لنا الله عز وجل في كتابه ورسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في سنته ما ينبغي أ ن يكون عليه المسلم إ ذ ن النفوس م ح ر م ه لا يجوز قتلها الا من قتل من قتل فيقتل ولكم في القصاص ح ي ا ة يا و ل ي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تتقون فالله يقول النفس بالنفس فمن قتل نفسا فيقتل بها وهذا هو العدل وهذا الذي فيه ا ل م ص ل ح ة ل ل ب ش ر ي ة كلها إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ل أ ن ه من تشريع العزيز الحميد من تشريع العليم الحكيم أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فحينما شرع الله عز وجل القصاص بين المؤمنين حينما يقتل شخصا اخر وحكم بقصاصه هذا هو العدل وهذا الذي فيه ا ل م ص ل ح ة عندنا غير المسلمين ومن تبعهم أ ي ض ا من المسلمين لا يقتلون القاتل وجاءوا بهذه ا ل ف ل س ف ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة التي قالوا فيها هذه نفس ماتت فكيف نلحق هذا يعني كيف نقتل الشخص ا ل آ خ ر فنموت اثنين بدل ما يكون واحد نقتل الثاني هذا الكلام الذي يقولونه الله عز وجل أ خ ب ر في كتابه أ ن ا ل م ص ل ح فيما شرعه ل أ ن الله يقول ولكم في القصاص ح ي ا ة سمى القصاص الذي هو موت سمه ح ي ا ة كيف يكون ح ي ا ة حينما يقام الحد على القاتل والحد لا يقام خ ف ي ة ما يكون في داخل المستشفى في غ ر ف ة ما حد ش ا ه د ه لا الحكم يكون علنا أ م ا م الناس والله قال في إ ق ا م ة الحدود وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين يشهد يحور فاذا قدم هذا القاتل إ ل ى الساحه وبعد صلاه الجمعه قرا هذا الامر بانه ذ ا قتل فلانا وحكم عليه الحاكم الشرعي بحكم الله عز وجل وهو قطع رقبته كما قتل ذلك الرجل ثم قطع راسه علانيه كل واحد من هؤلاء الذين شاهدوا من يحدث نفسه ب أ ن ه سيقتل فلانا ل أ ن ه اعتدى عليه أ و ل أ ن ه أ خ ذ ماله كل واحد يحدث نفسه يقول ح د ث نفسه ي أ ن ا لو قتلتم سيقتلوني إ ذ ن هذا القتل صار حياه لعدد من الناس و ل ك م في القصص ح ي ا ة أ ي أ ن من فكر ب أ ن ه سيقتل شخصا إ ذ ا علم أ ن ه سيقتل به يحجم عن قتله فيحافظ على نفسه وعلى الشخص ا ل آ خ ر الذي يريد أ ن يقتله وكذلك جميع الحدود قطع يد السارق يقولون ن يشويشون المسلمين ي على هذه و ح ش ي ة كيف نقطع يده هذا السارق حينما جاء لتلك ا ل ع ا ئ ل ة لتلك الأسرة استعد ل أ ر ة ا س استعدادا كاملا أ خ ذ سلاحه ثم جاء في الليل ف د خ ل على هذه ا ل أ س ر ة كشف على محارم ذلك الرجل وروع اطفاله وروع ن س ا ه لو قاومه قتله لو قاومه صاحب البيت يقتله هذا شيء معروف إ ذ ا هذا الرجل الذي يده ف ا س د ة وعمل هذه ا ل ج ر ي م ة مع ب ك المسكين نقول لماذا نقطع يده والله عز وجل قال والسارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسب نكالا من الله يد السارق إ ذ ا قطعت وعلقت أ م ا م الناس كل واحد يحدث نفسه ب أ ن ه سينهب ه ذ ا المال ويعلم أ ن يده ستعلق يحجم عن ذلك في هذه البلاد ونرجو الله عز وجل أ ن يوفق حكامها على التمسك ب ش ر ي ع ة الله عز وجل و إ ق ا م ة الحدود ا ت ش ه د و ن في الحدود أ س و ا ا ق ب ل ج ج ا والزوار ا ت ش ه الدكاكين دكاكين الذهب مفتوحه ة الدكاكين ل ك اذا مفتوحة إ قال م ؤ ذ ن الله أ ك ب ر يرد خرقه على هذا الباب ثم ي أ ت و ن ل ل ص ل ا ة لا يبقى إ ل ا حارس ما هو السبب في هذا السبب في هذا هو إ ق ا م ة شرع الله فحينما طبقت هذه ا ل د و ل ة حدود الله عز وجل على عباد الله وهذا أ م ر الله عز وجل الله عز وجل مكنها ووجد ا ل أ م ن والاستقرار كلكم تعلمون أ ن في أ ر ق ى دول العالم ا ل م ا د ي ة كما يقولون أ ن هناك عصابات تفجر البنوك عصابات ي أ ت و ن للبنوك وياخذوا ما فيها وانظر تجد ا ل أ ب و ا ب م ف ت و ح ة في هذه البلاد السيارات في الشوارع في غير هذه البلاد ما تستطيع تجعل سيارتك في الشارع تصبح م ش ل ح ة إ ذ ا لم ت أ خ ذ بعينها أ خ ذ ت كفراتها وما فيها فلابد أ ن تضعها في حزب لابد أ ن تقفل عليها هذه البلاد أ ب د ا انظروا وهذا كله ببركه تطبيق حدود الله ل أ ن الله عز وجل قال ولكم في ا ل ك ص ا ص ح ي ا ة إ ذ ن يجب على المسلمين أ ن يعودوا إ ل ى كتاب ربهم و إ ل ى س ن ة نبيهم وهذه البلاد يضرب بها المثل في ا ل أ م ن في الدنيا كلها تلك البلاد ا ل م ت ق د م ة بما فيها من إ م ك ا ن ا ت كلنا نعرف الجرائم ا ل م و ج و د ة فيها ليس معنى ذلك أ ن هذه البلاد أ ه ل ه ا م ل ا ئ ك ة ليعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون ما نقول هذا ولم يكن ذلك حتى في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ف ا ل م ع ا ص ر ت ك ب ت في عهد ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر وصار القتل ووجد الزنا ولكن طبكت الحدود على من ارتكب تلك المعاصي وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين المعاصي وجدت ولكن ط ب ك ت الحدود إ ذ ن العيب ليس في وقوع المعاصي ل أ ن هذا من ط ب ي ع ة البشر ما في ملائكه في ا ل أ ر ض لا يرسل الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون فيه معاصي توجد لكن العيب في عدم تطبيق الحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أ ي حينما يسرق الشارك وتثبت شركته لا تظن ان كل من سرق تقطع يده ولهذا هم يقولون قطع يد السارق يصبح نصف المجسمة مع يده م ش ل و ل ة يعني ما عندهم الا يد و ا ح د ة انظروا هل ف ي أ ح د يده م ق ط و ع ة م ا ف ي أ ح د تقطع يد واحد تكفي عن آ ل ا ف ما احد يسرق يد و ا ح د ة تقطع رجل يلعب عليه الشيطان توسوس له نفسه يطمع يشهد ا هذه ا ل أ م و ا ل و ي م ك ن يكون يعني جاي من العمال ق د يكون من أ ه ل البلد لا فرق بين هذا وهؤلاء ي س ر ق فتقطع يده حينما تقطع يده هذه اليد تكفي عن آ ل ا ف ا ل أ ي د ي كلها س ل ي م ة إ ذ ا ح ك م ة الله عز وجل في تشريعه هو الذي ينبغي أ ن يكون عليه المسلمون وما يقوله أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م أ ن هناك و ح ش ي ة في قطع يد السارق هذا كله كلام هرى و ا ع ت د ا ء على كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الواقع المشهود الواقع أ ن ا ل أ ي د ي س ل ي م ة بحمد الله ما تقطع الا اليد ا ل خ ب ي ث ة ولهذا من زمن قد قال د ق ذاك الرجل يعني كيف هذه اليد قيمتها خ م س م ا ئ ة إ ذ ا خ م س م ا ئ ة يعني ديتها إ ذ ا اعتدي عليها فكيف تقطع في ربع دينار ي فرد عليه ذلك الرجل وقال خانت فهانت فكانت قيمتها ربع دينار يعني إ ذ ا س ر ك ا ل إ ن س ا ن نصاب اثنا عشر درهم تقطع يده هذه اليد ا ع ت د عليها إ ن س ا ن وقطعها يدفع فيها ذيتها التي تستحقها هذه اليد ل أ ن ه ا كانت أ م ي ن ة أ م ا لما صارت خ ا ئ ن ة فهنت ولم تكن لها ق ي م ة إ ذ ن يجب على المسلم أ ن ينظر في كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ا ل ش ر ي ع ة وهذا ما عمل ه ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم وهذا ما تعمله ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ا ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة التي تحكم بشرع الله الى قيام ا ل س ا ع ة وينبغي ان نعلم ان هذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ا ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة ليست في بلد واحد بل في الدنيا كلها لا تجد بلدا من بلاد العالم الا في هذه ه ا ل ط ا ئ ف ة التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل بما عمل لكن قد تكون لها د و ل ة و ح ك و م ة وتستطيع ت ط ب ل شرع الله وغيرها تستطيع فكثير من الناس يتبعون س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل يتمسكون به لكن ليس ت عندهم ا ل س ل ط ة حتى يطبقوا الحدود على من ارتكب هذه الحدود هذه البلاد بحمد الله الله م ك ن ه ا والله عز وجل وعد من قام شرعه و أ ق ا م دينه أ ن يمكن له في ا ل أ ر ض وعدا ل ل ه الذين آ م ن و ا منكم آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم قال ليعبدونني لا يشركون ب ي شيئا إ ذ ن من قام بشرع الله ا ل إ ي م ا ن بالله ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ت ط ب ي ق حدود الله عز وجل الله عز وجل يمكنهم يمكنهم من إ ق ا م ة شرع الله في بلاد الله على عباد الله إ ذ ن قتل النفس كما قال رسول عليه التي حرم الله صلى الله عليه وسلم هي النفس التي يعتدى عليها أ م ا إ ن كان يقتل القاتل فلا بد أ ن يقام عليه الحد وسمعتم ا في هذا الاستطراد من أ ج ل بيان أ ن إ ق ا م ة الحد و هو القصاص على القاتل فيه ح ي ا ة للمجتمع قطع يد ا ل س ا ر ك فيه ف ا ئ د ة للمجتمع وهذه ح ك م ة الله عز وجل فالذين يقولون مثل هذا القول يخالفون كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملهم داحض وما يدعون من حقوق ا ل إ ن س ا ن نسوا حقوق هذا المسكين الذي اعتدى عليه ذلك ا ل س ا ر ك ودخل عليه في بيته وروع نساءه و أ ط ف ا ل ه ولو ق و م ه لقتلوا هذا الحق نسوه ثم المجرم هو الذي يريدون له الحق ويريدون الحافظون على يدي حقوق ا ل إ ن س ا ن التي نسمعها الله عز وجل يقول في كتابه إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أ ن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ذلك لهم خزون في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولو في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم ف في س د و ن الطريق الأرض هم قطع ا ل م س ي د و ن في ا ل أ ر ض الذين ي أ خ ذ و ن المخدرات ثم يدخلون بها إ ل ى بلاد المسلمين من أ ج ل أ ن يفسدوا هذا الشباب وهذا أ ك ب ر فساد إن م ج ويسعون ا ا ل ذ ن حرموا ر الله و و ل ه ي س في ا ل أ ر ض فسادا أ ي فساد اكبر من أ ن ي أ ت و ا بهذه المخدرات ب أ ن و ا ع ه ا ا ل م خ ت ل ف ة ثم يدخلون بها لهذه البلاد من أ ج ل أ ن يحطموا أ ب ن ا ء ه ا وتعرفون أ ن ق ض ي ة المخدرات تحاربها حتى دول الكفر يعني في فهي علمت أن دول الكفر ذلك ضرر ت حينما ا ر ب ذلك ح ي أ ت ي هذا المفسد ويدخل بهذه الحبوب وقد يجعلها في أ ح ش ا ئ ه ي ع ننظر ي ن إ ل ى هذا الكيد العظيم هذه الحبوب قد يأخذها ويبلعها من أجل أن يدخل بها لأنه الحبوب لما أجل يدخل قد يأتي أن من ومعه شيء هناك جهات تفتشوه ف ق د تجد معه ذلك الشيء فيبلعها وهذا الذي حادث هذا الرجل الذي يعمل مثل هذا العمل هناك أ ي ض ا الشياطين يعملون أ ش ي ا ء وفيه من ي ق ف د و ن هذه ا ل أ ش ي ا ء فيه كراسي م و ج و د ة مثل هذا الكرسي كرسي كهربائي ر س ي ك وهناك اتفاقات واتصالات بين هذه الدول ف إ ذ ا جاءوا هؤلاء المهربون وعرفوا ا ل إ ش ا ر ة على فلان وعلى فلان ودائما المجرم العلامة على وجهه ي أ ت و ن به ويجلسون على هذا الكرسي وهذا الكرسي يطلع ما في بطنه واكتشفت بهذه ا ل أ ش ي ا ء هل هذا الرجل قتله وحشيه ة و ا ل ل عز ويسعلنا وتقطع وجل يقول ورسوله في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا المجداء مرجم الذين الله الأرض خلاف هل حريبنا في ذي أن أن هذا وحشية هذه التي تقول حقوق الانسان تحافظ على حقوق هذا الانسان المجرم اما المسكين ل ا تحافظ على حقوقه